<متحدث> الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض البسيط الخافض الرائع al Muzill al al Baqir Hakam, al Adl al Latif al Khabeer al Halim al المسيب الحكيم الودي المجيد الباعث الشهيد الحميد الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصيد المبدئ Altijd welkom in het leven. En ik ben de volgende keer de volgende اشتركوا في القناة